في الكتاب لا في الأرض مرتين لا تفسدوا في الأرض مرتين ولا تعنوا علوا كبيرا فإذا جاء وعد اولى بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد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 إن أحسنتم أحسنتم لأمفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أمر مبروتهم وليتبروا ما علمتتب. عسى ربكم أن وَإِن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هِيَ أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً وإذا أردنا أن دهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدني وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده صبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم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 وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مثلوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سجئه عند ربك مكوها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما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 تتبعون إلا رجلاً مسحوراً أمضوا كيف ضرّوا لك الأمثال فضلوا فلا يستقيمون سبيله وقالوا أئذكنا عظاماً ورفاتاً إن لم بعثون خلقاً جديداً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 إِنْ يَشَأْ يُحْطِمْكُمْ أَوْ يُنْشِئْ عَلَيْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِنْ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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أَضُّكُمْ الَّذِي يُسْجِيلُكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَغْرَمُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّتْكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إياه فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في هتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة ولقد كرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم مِنَ الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يغلمون فتيلا ومن كان في هذه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 إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن علائيا يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعلت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة طبيلا أو يكون لك بيت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 الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكتُه يمشون مقم إني نل نزلنا عليهم من السما إنا لك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا الَمَ بَعُثُوا خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ الله أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ, قادر عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا غَائِبًا فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ الدَّارِ بَاقِيًا فِيهِ فَمَا الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفَرٌ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 فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسؤولا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء سموات والأرض بصائر وإن لأظنك يا فرعون مصدرا.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 إذا يُتلَع عليهم يخضون للأذقان إذا يُتلَع عليهم يخضون للأذقان سجّدوا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعلاً ويخضون للأذقان يركون ويزيدهم خشوعا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 الملك ولم يقل له أي من الذل وكبره تكبيرا